بس ва <laughs> хам I won't ва <laughs> ал venido ุ ун في <تصفيق> عقبي 117. <تصفيق> وهم فِى اللَّهِ بِمُسْتَثْرِقُونَ <تصفيق> أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ ۖ 120. فاستمسك بالذي أوحي إليك 117. فقالوا يا أيها الساحر 118. دعوا لنا ربك بما عهد عندك 119. إننا لمهتدون 110. فلما كشفنا خير منها تَخَْ تَْقهُ فَأَ الق إِ نَهُم كَ ق مَم فَاسِف فَلَمم صَفَُو 126. ما أغركنا مكمن يوصف <تصفيق> دون Ha uh -huh. 雨 O Niko أطال بالأحزان و من